لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو لا فضل الله عليكم ورحمة هو في الدنيا والآخرة لمسكهم لمسكهم فيما أفظت فيه عذابا عظيما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 لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ إِذِي يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ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 أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدي نزعتهن إلا ما ظهر منها وَلِيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِي نَزِيَّتَهُنَّ وَلَا يُبْدِي نَزِيَّتَهُنَّ إلَّا أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ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 الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا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 ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض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 وكان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا, أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون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 الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض.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 وأَتُو الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ لَا تَحْسَبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَا بِأَسَلْ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 لا يرجون لك حن فليس عليهم فليس عليهم نجناح أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأي يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعم حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكل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 أجتات فإذا دخلت بيوت فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون